الحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا له الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره هذه ليلة طيبة مباركة ليلة الجمعة في شهر كريم مبارك سيد الشهور شهر رمضان ونحن على أبواب الثلث الأخير من رمضان على أبواب العشر الأخير من رمضان حيث بداية النهاية والأعمال بالخواتيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن المبارك إلى سفيان الثوري رحمه الله عشية عرفه قال فوجدته جاثا على ركبتيه. وعيناه تذرفان بالدموع فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالاً من أسوأ هذا الجمع حالاً قال الذي يظن أن الله لا يغفر له الذي يظن أن الله لا يغفر له والله ما أرى إلا أن الدنيا بأسرها قد اززينت لإستقبال هذه العشر وأن الله سبحانه وتعالى قد أعد لعباده المؤمنين الطائعين ما لا يخطر لهم على بال من رحمات وبركات ونفحات وإتحافات من رب كريم رؤوف رحيم ودود جل جلاله هذه الأيام هذه الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدرها قدرها بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم كان يشتهد فيها اجتهاداً شديدا لا يشتهده في بقية العام ولا يشتهده في أول رمضان تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجدّا وشد المئزر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان في كل عام وعتكف في العام الذي قبض فيه عشرين يوما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الاعتكاف على ترك الناس والدنيا من ورائه ترك الأزواج و. يعني المتاع وترك كل شيء ليعكف قلبه على الله سبحانه وتعالى هذه العشر لها خطورة أي خطورة الله عز وجل يقسم في كتابه حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا مُنزِرِينَ في ليلة مباركة أنزل القرآن كلام الله عز وجل الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يتحنَّث الليالي ذوات العدد في غار حراء وأنزل عليه القرآن في رمضان في رمضان في العشر الأخير من رمضان أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما يقول ابن عباس هذا أمر خطير جدا جدا خطير والله اليوم الذي أنزل فيه القرآن هو ليلة القدر القدر الليلة ذات القدر ذات المكانة ذات الرفعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسها فيها يفرق كل أمن حكيم أرأيتم هذا الذي نحن فيه من أول رمضان هذا الذي ما إن أغمض العبد عينه ثم فتحها وإذا نحن قد فات ثلث الشهر ولا حول ولا قوة إلا بالله توشك أن تمر العشر أسرع مما مرت هذه العشرون ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أدركنا برحمتك من لنا إلا الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا به فيها يفرق كل أمر حكيم هذا الذي نحن فيه من أول رمضان غايته في هذه العشر الأواخر كل ما فات كأنه على سبيل التمر والتدرب واللياقة القلبية أنت تدرب قلبك على الخشوع والخضوع على البكاء لسمع آيات الله عز وجل وتدبر آياته ولذكره الحكيم سبحانه وتعالى حتى إذا جاءت العشر تنافس المتنافسون كل يسعى للقرب من الله عز وجل ويا فوز وسعادة من سينعم بقرب الملك الجليل جل جلاله يقول الحسن البصري رحمه الله جعل الله عز وجل رمضان مذمارا لعباده يستبقون فيه بطاعته لرضوانه يستبقون فيه بطاعته لرضوانه فسبق أقوام ففازوا وتخلف آخرون فخافوا فسبق أقوام ففازوا وتخلف آخرون فخافوا والعجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون انتهى كلامه مرحب الله هذا المضمار لا يزال منصوبا المضمار لا يزال منصوبا وعجبا لمن دخلت عليه العشر وهو يظن أن الله عز وجل لا يغفر له الله عز وجل الذي أبقاك إلى هذه العشر وجعل لك هذه الإتحافات في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة الثمانية فلا يغلق منها باب وتغلق أبواب النار السبعة فلا يفتح منها باب وتصفد الشياطين لك حتى تتفرغ لطاعة الله وعبادته من دون وساوس ولا غيرها يجعل لك في رمضان العتق من النار في كل يوم وليلة لله عز وجل عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم لك كأنت ولي ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة هذا في عموم رمضان فما بالكم بخصوص العشر العشر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحراها ولا سيما لموافقة ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم هل تأمنت هذه الآية فيها يفرق كل أمر حكيم قال ابن عباس يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة كل أمر كائن على مدار العام الشقي والسعيد الحي والميت المرحوم والمحروم الشقي والسعيد من سيرزق رزقا واسعا ومن سيقتر عليه في رزقه من سيرزق ومن سيؤخر ويؤجل من ومن ومن فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا من عند من؟ الله جل جلاله هذا يجعل الإنسان يشتهد فيما عند الله عز وجل يطلب يقول يا رب يرفع أكفه إلى الله عز وجل يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشكون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كود يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب يا إن مثله في كربة فرحم عبادا كلهم ذنوني يا رب إن مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني ما منا إلا وله حاجات كثيرة في صدره كل إنسان يجلس ها هنا وفي كل مكان له حاجات عند الله عز وجل متى تقضى في هذه العشر في هذه العشر أوصي نفسي وإياكم بالاجتهاد في هذه العشر وأن نقدر هذه العشر قدرها. ذكرت لكم من حال النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس يغفل عن الاعتكاف والاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة الزهري رحمه الله يقول وعجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل الاعتكاف سنة مؤكدة لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاجتهد بعض الناس يقول عندي أشغال وعندي كذا وعندي كذا أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا الله عز وجل يقبل القليل من العمل وأجزئ بالكثير من الأجر والثواب سبحانه وتعالى كريم تعرض لرحمات الله عز وجل والله أنا كل ما أتأمل في قول الله عز وجل والذين أمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجن والذين أمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعى أنت غير مطالب إلا بما تستطيع لم تكلف إلا باستطاعتك بوسعك بما في يدك الذي عنده شغل يرشع من شغلي إلى المسجد يأوي إلى الله سبحانه وتعالى يأرز إلى مساجد الله إلى بيوت الله جاهد في الله عز وجل سمعتم فيما تلي علينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فقط ابذل وسعك المتاح عندك قدمه لله عز وجل قربانا في هذه العشر عسى أن تمسك نفحة من نفحات الله عز وجل لا تشقى بعدها أبدا هذه العشر تحتاج إلى هذا تحتاج إلى اجتهاد إلى جد إلى بذل الوسع إلى استفراغ هذا الوسع سابق مع الذين يسابقون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى إلى جنته إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم كم سبق أناس بقلوبهم بقلوبهم والله إن السعي إلى الله عز وجل يكون بالقلوب لا بالأقدام والأرجل فسبق من سبق بقلبه بشيء وقره هنا في القلب مع الاجتهاد في العمل الصالح والله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذه العشر تحتاج أيضا إلى تعظيم الرجاء فيما عند الله عز وجل الله عز وجل كريم رحيم ودود سبحانه وتعالى انظر إلى هذه الإضحافات والمنح والعطايا منه سبحانه وتعالى والله لا بشيء اكتسبناه وحتى الجنة لن يدخل أحد منا الجنة بعمله وإنما هو محض منته وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى كريم جل جلاله يعطي هذا عطاؤنا أو أمسك بغير حساب كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ هل يعجزه أن يكتب هذا الجمع من المرحومين؟ هل يعجزه أن يكتب هذا الجمع من المعتقين؟ هل يعجزه أن يعطي كل إنسان منا مسألته؟ هل يعجزه أن يرفع قدرنا ويغفر ذنبنا ويقيل عثراتنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا؟ ويعطينا كل ما نؤمله ونرجوه إذا سألتم الله عز وجل فسألوه الفردوس لماذا؟ لأنك لا تنظر إلى نفسك إلى حقارتي هذه النفس البذيئة السيئة وإنما تنظر إلى سعة رحمة الله عز وجل إلى سعة جوده وإحسانه قال ورحمته وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء كل من ألفاظ العموم وشيء أنكر النكرات، ما في نكرة يعني مثل كلمة شيء هذه شيء رحمتي واسعة كل شيء رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، فلتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين الله عند عز وجل عند ظن عبدي به عند ظن عبده به، فليظن به ما يشاء. من كان يظن أن الله عز وجل سيغفر له فهو عند ظنه من كان يظن أنه سيرحمه فهو عند ظنه من قصر في هذه الأيام دعك مما مضى واشتهد فيما هو آتن لا تقل هذه الأيام الخوالي التي مضت من رمضان أين أنا؟ أين أنا؟ أين قلبي الذي أبحث عنه طيلة هذه الأيام؟ أين وأين وأين وأين؟, وأين؟ لا تقل ذا أقبل على الله عز وجل بقلبك والله والله سوف يعطيك الله عز وجل فقط أري الله عز وجل من نفسك الخير أقبل عليه بقلبك يقبل عليك برحمته جل جلاله انطرح بين يدي في هذه العش أمله أرجوه بقلب بقلب هذه العش تحتاج إلى تعظيم الرجاء في الله عز وجل تحتاج إلى التأمل وتدبر في أسمائه وصفاته الرحيم الغفور الودود جل جلاله إذا عظم عبد الرجاء في الله عز وجل أعطاه الله عز وجل ما يرجوه ويؤمله أنا عند ظن عبده به فليظن به ما يشاء ما يشاء إذا دخل الإنسان العشر وهو قانت من رحمة الله عز وجل فهذا أبعد ما يكونه لأن الله عز وجل ما أبقاك ما أخرك إلى هذه الأيام إلا ليرحمك ويغفر لك ويتوب عليك والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يهني أصحابه في أول الشهر يقول أتاكم شهر رمضان شهر المبارك في أول الشهر يقول فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم من حرم خيرها فهو المحروم لماذا؟ لأن الله عز وجل نوع السبل والطرق إلى المغفرة وإلى الرحمة وإلى العتق من النار جعل لك الدنيا بأسرها مهيئة لهذا للجنة للعتق للرحمة فأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى وأملوه صح عن رسول الله عز وجل عند الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم